Bismillahir Rahmanir hero, lė, hero, jūn. Ir parod, vismi arombin, kellegi, hala, hala, holi, išsene, miala, hola,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 124. لا نسفع بالناصية 125. ناصية كاذبة خاطية 126. فليدعو ناديه 127. سندعو الزبانية كلا لا تطعه 129. واسجد